أم حسبت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذا أول فتية إلى الكاف فقالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانين في الكاف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا <تصفيق> واخطبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم اي ظننت يا محمد صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجبا اي هم يعني عجب من اياتنا او هم فقط العجب في اياتنا من اياتنا ما هو اعجب منهم يعني ليسوا باعجب من اياتنا فإنما خلقت من أسماواتي والأراضين وما فيهن من العجائب أعجب من قصة أصحاب الكهف الكهف طبعا الغار في الجبل الذي اختبأوا فيه قصتهم مستفأت إن شاء الله واختلفوا في الرقيم قالوا قال سعيد بن جبير هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وأيضا كتب فيه قصصهم وهذا أظهر الأقاويل ثم وضعوها على باب الكهف وكان اللوح من الرصاص وقيل من حجارة فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب والرقم الكتابة حكي عن ابن عباس أنه قال هو اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف وعلى هذا هو من رقمة الوادي وهو جانبه أما كعب الأحبار فقال هو اسم للقرية وأيا كان فإن أصحاب الكهف كانوا شببة ابناء الملوك المطرفين بشاشة الإيمان طربت منهم واجتمعوا على توحيد الله جل في علا وفروا من قومهم وأتوا بالراعي أيضا فكان على دينهم ثم بعد ذلك دخلوا إلى الكهف فكان ما قص الله علينا بأن الله أماتهم مدة من الزمن وهذه دلالة واضحة جدا على قدرة الله جل في علا على البعث والنشور وردا على كل من يشكك في ذلك قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذا آوى الفتية إلى عن يعني صاروا إليه بعدما اجتمعوا واجتمعوا معهم الراعي فآووا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة والمعنى هنا آتنا من لدنك هداية والمقصود به إداية القلوب هداية لتوحيده سبحانه جل فعلا وعدم الشرك به فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة الدعاء أصل العبادة كما قلنا وأصل الهداية أن يبتهل المرء لله جل فعلا فإن ابتهل فإن الله جل فعلاء يكافئه ويقبله وإن تضرع بإخلاص وصدق يوفقه فطلبوا من الله التوفيق والتسديد في توحيد الله جل فعلاء فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة والرحمة هنا بمعنى الهدايه في الدين وقيل الرزق وهيئ لنا اي لنا من أمرنا رشدا ما نلتمس به من خير الرضاكة وما فيه رشد لنا وهذا الأصل فيه إذا ور فتية الكهف فقالوا ربنا يا ربنا وهذا توسل لله جل في أولاب بالربوبيه كأن المسألة مسألة هداية القلوب وهداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب كما قال الله في فعلا إن الله يحول بين المرء وقلبه وأيضا طول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابها الرحمن يقلبها كيف يشاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أتنا من ندونك رحمة يعني اهدي قلوبنا إلى توحيدك وهذه أعظم الرحمة ومعنى الرحمة والإداية في الدين وهو الرزق الواسع الكريم هو رزق القلوب نعم وهيئ لنا أيسلنا لنا من أمرنا رشدا أي ما نلتمس من خير رضاك وما فيه رشدنا وقال ابن عباس رشدا أي مخرجا من الغار في سلامة تستوقفنا هذه الآية في الفرار من أهل الكفر والطغيان والظلم والإيواء إلى الله جل فعلاء فإنه لا منجى ولا منجى من الله جل فعلاء إلا إليه وهذا أيضا فيها دلالة على وجوب الهجرة من البلدان التي عم فيها الكفر وعدم المكوث فيها قال الله جل فعلاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إذا وقل إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من أدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا أن نثبت على التوحيد وأن ندعو إليه قال الله تعالى فضربنا على أذانهم في الكهف السنين عددا وهذه قدعة الله جل شعلا أنا ما الله جل شعلا أماتهم الله سنسمائة عام وهذه كما قلنا علامة وبينة ودلالة ظاهرة باهرة على البحث والنشور ضرب الله لنا مثلا بهذا حتى تعلم بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال يحيي العظام يا رميم قل يحيى الذي أنشأها أول مرة. وكما قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لملبثوا أمدا أي أنام أنامهم الله جل فعلاء السنين ويقال بأن الشمس كانت تقلبهم وكانوا يتقلبون ليس على جنب واحد وهذه أيضا من آيات الله في فعلاء وذكر العدد هنا على سبيل التأكيد قال ثم بعثناهم يعني من نومهم لنعلم أي الحزبين أي الطائفتين احصى لما لبثوا أمدا أي عدد السنين التي ناموها وفي هذه القصة فيها كثير من الفوائد منها صدق للالتجاء للج... لله جل في علاه السدّق اللجاء لله جل في علاه يكون فيه نجات مهما كانت الحوالك ومهما كان الامتلاك من أهل الشر و من أهل الظلم والكفر والطغيان إذا صدق المرء اللجاء لله جل في علاه فإن الله يجعل له النجات ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه وفيها قدرة الله العظيم فيقال بأنهم الملك طلبهم وكل وعلم أنهم في الكهف وكلما بعث عليهم بعثا لا يستطيعون الدخول إلى الكهف يرعبون ما يستطيعون حتى أشار عليه من معه بسد فوهة الكهف وكان هذا من الله جل في علاه فيه من الحكم فلم يستطيعوا إليهم سبيلا وما قدر الله كان وجعلهم الله آية من آياتهم أم حسب أصحاب الكهف حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ليس كل العجب بل هناك من الآيات ما هو أعجب منهم إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا اتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانين في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى الإيمان بالله دل فعلها فيها دلالة على أنه يزيد وأنقص لأنه قال آمنوا بربهم وزيدناهم هدى والإيمان يزيد وأنقص هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة والدلالات على ذلك كثيرة قال الله دل فعلها يزداد إيمانا مع إيمانين هنا التغصيخ لأنهم دعوا الله إلى الفعلاء نحن ننظر عندما قال قال فضربنا على ذنين في, سنين في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بملابث أمدا نحن نقص عليك نبقاهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا إذن استجاب الله دعائهم عندما قالوا ربنا أتينا من ذمك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ثبت الإيمان في قلوبهم وثبتهم على التوحيد لذلك قال إنهم فتة آمنوا بربهم أزيد هدى وفي الآية أيضا لطائف كثيرة منها ان اقبال, إقبال الله جل في علا يكون بعد اقبال العبد واقبال العبد من اقبال الله لكن هو قال انهم فتية امنوا بربهم ما زادهم الهدى إلا بعد أن امنوا بربهم انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا إذن شططا التوحيد من جاد. التوحيد من جاد ولذلك لما وحد الله جلاله وكان قومهم على الشرك وعلموا أنهم سيجبرونهم على الشرك فروا منهم وجعل الله لهم مخرجا وفردا وملجا وحماهم الله في علاء على توحيدهم نعم الفوائد المصطنباط من الآيات قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا عظيم ربوبيه الله جل في علاه في قصة أصحاب الكهف فضل الدعاء النوم والموت الصغرى لله حكم وشؤون في عباده وفيه مظاهر الربوبيه نعم لو في عسيرة الضرب لو أن يصوم أغلب شعبان. حكم من, من يقول عندما ينصح أن ينتهي المعصية فأقول أبي ما في القلب وأحتج. سلام الله على سووركم طيب نبدأ بالسنن نعم سنن ابن ماجه قال المصنف رحمه الله تعالى باب لحوم الخير باب لحوم الخير